Takabbarullahi mina umtakabbarihi akhir. Al-Tabiillahi min أن يخاف أن لا أيها الخاف الله يقي ما حدود الله فإن خفت الله يقي ما حدود الله فلا جناح عليهم في ما به تلك حدود الله فلا تعتدونها وَمَن يَتَعَنَّدْ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاطِئُونَ فايو طلقها فلا تحرمه او فلا تحن له من بعد يوم بعد حتى يتاك زوجن وي زوجن هو فايو طلقها فلا جناح عليه ما ايت وجعا يظن ان, إن, إن, أن يقبح دون الله أَعُوذُ بِاللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَأَوْسِعُوا لَهُنَّ مَكَانَهُنَّ أو صحيحون نبي ولا تمسك ولا تمسكون نذير اللى ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسا ولا تتخذوا آيات الله وسوادكم من الله يعنيكم وما أزل عليكم من الكتاب من الكتابي وحكمة وحك من الكتاب و من الكتاب والحكمة عذبها، واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليٰن، وَإِذَا طَلَقَتُنِسَى فَبَلَغْنَا دَرَوَنَ فَلَا تَعْضُلُونَ أَيَّ قِحَزٌ ايياك نعبد ايياك نستعين اهدنا الصراط إذا صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب من كان دامتكم يؤمن بالله واليوم الاخر ذلك امسكانكم واللهم يا نمائي تلاطعناه والوالدات يرضعن أولادهن حول أيديك من أيدي من أراد أيه يتم من أراد أيه وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعا لا تضاخ مالده والدة بولدها ولا مولودا وجاز هو مولود له ولا مولود له بولده وعلى الوعظ مثل ذلك فإن أراد في الصلاة أن تغاضم منهما وتشاور فلا دون عليها ما فلا دون عليها ما أيست أن فلا جناح وإن, وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَأْمِنُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَنَمْتُمْ وَأَعْثَيْتُمْ وَآتَيْتُمْ بِالْمَاءِ وَاتَّقُوا اللَّهَ مَا عَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ لا وَالَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا نبي ا فسينا اعموا با عشره واشرا فاذا ملونا اجد من فلا جناح عليكم فيما فعلنا فيما فعلنا في ما فعلتم في ما في انفسكم بالمعروف والله بما تعبدون خبير لا جودنا عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكنا في أنفسكم عنيم الله علّكم سلفه له ولا كلا ترعضون نسيم إلا إلا ولا تل ولا تعزموا عقدة نكاح حتى يبنوا الكتاب أجره واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم في أنفسكم فحده أن الله لا دون حالكم إياك الله قاتم النساء ما أن تمسونا أو تفرضونا ولا فريضة على الموسيقى أو على المقت الرقى متى بالمعروف حتى على أَلَّا تَمَسُونَ فَوَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَلْيُصْمَعْ فَرَضْتُمْ إِلَّا أَيْعَفُونَ أو يَعْفُونَ الَّذِينَ يَدِيُّ قَدَّتَنِكَارًا وَأَلَّا تَعْفُوا عَلَى الْرَّمْلِ الْتَقَوَّى وَلَا تَسْوُ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ حافظوا على الصلاة والصلاة الوضوء والصلاة الوضوء وكونوا وقوموا لله عباده فإن فإن خفت فرجا لن أو كمان فإذا أبىتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون والذين يتقعون منكم ويذعن أزواجهم وصيَّة من أزواجهم تعلَّق إلى الحول غير خارج فإذا فإن فإن خارجنا فلا دونا عليكم فيما فعل في ألف إن بالمعروف. والله عزيز حكيم والمطنقات متاعا بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آيات لعلكم تاقلون ألم تر إلى الذين خرجوا بيانيانهم وهم ألوف حادر الموت وقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فض على الناس ولكن أكثر الناس لا يشهرون وقاتلوا في سبيل الله وعلموا الله سميع ما للذي قرض الله قرض حسن فيضاعفه له فيضاعفه له وازعافا كثيرا والله يقبض ويقبض وإليه ترجعون علمتوا إلى اللبيع علمتوا إلى البليم إلى بني سوائل إلى بعد موسى إفقار اذا قال النبي لا نموت لما نلقى نقاتل في سبيل الله قال يا سيد يا كتب عليكم قتال الله تقاتل قال وما لنا الله تقاتل في سبيل الله نقاتل في سبيل الله يقضي اخرينا من يره وابانا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا, إلا قَلِيلًا مِّنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ فَقَالَ لَهُمُ النَّبِيُّ من إِنَّ اللَّهَ قَدْ مَعَكُمْ فَأَنصَرُوكُمْ قَالُوا إِنَّا يَكُنُّهُ أَهْلُ الْقُرَىٰ وَإِنَّا وَجَدْنَا قوم بالامن منهم ونحن احق بالملك وان دؤ ولن ولق تاسعه من النار قال ان الله استصافه عليكم وزادههم مستضدا في العلم والجسم والله يهدي الكومى يشاء السَّيِّدُ الْعَلِيُّ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَاتِ مُلْكِهِ أَيَّتِيَ كُتِبَتْ فِيهِ سَكِينَةٌ فِيهِ زَكِينَةٌ وَرَوْعٌ بِكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَكَادُ سَوَاكِرُ نَاحِدُ مُحَمَّدًا مَلَائِكَةٌ إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين فلما فصل قالوت بالجنود قال إن الله مبتليك بنغر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إن ومن لم يطعمه فإنه آمِنَ مِنِّي إِلَّا مَن تَوَلَّى فَأَخَذَهُ فَشَرِبُوا فَشَرِبُوا إِلَّا قَلِيلًا فَإِنَّمَا جَاوَزَهُمُ وَالَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا لَا قَتَلَنَّ الْيَوْمَ بِجَانُودٍ بِجَانُودٍ وَجُنُودٍ قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُو اللَّهِ كَم, من فئة, كم من فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ من فئة قليلة ظنبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابعين ولما برز رجاله وجنوده قالوا ربنا أفر علينا وثمت ezavola benim allah وَاللَّهُ يَنْتَظِرُ عَلَيْكَ مِنْ الرَّحْمَةِ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ تِلْكَ رُسُلٌ فَمَضَنَّ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ من كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَ الْدَجَاجِ وَأَتَيْنَا عِيسَى مِنَ الْمَرْيَمِ الْبَيِّنَاتِ بِرُوحِ الْقُدُوسِ ولو شاء الله مقتنن الذين مِعَ بعدهم مِعَ بعدهم أتوم البينات مِعَ بعدهم أتوم البينات ولكن اختنفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء ولا يشاء الله وما قدت الله يفحد ما يرى